يطُوفُ عَلَهِم إِذَُ مُخََّدُون يتُوفُ عَلَْ بِ إذَان خَلَّدُون بِأَكوَابِ وَأَبَي قَوَكَأسِ النَّعين بأَكوابِ وَأَبَي لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاتها مما يتخيرون وفاتها مما, مما يتخيرون ولحم طير منهم يشتهون ما يشتهون ونعم طير منهم يشغول وحور عين وحور عين فامثال اللؤلؤ المكنون امثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا, سلاماً, إلا قيلاً سلاماً, سلاماً واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر منخول سدر منخول وطلح منضود وطلح منضود وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَمْجُودٍ وَمَاءٍ نَسُوبٍ وَمَاءٍ نَسُوبٍ فَسَافَهَاتٍ كَثِيرَةٍ فَسَافَهَاتٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ ولا من لا نكوعا ولا منوعا وفرش مرفوعه وفرش مدوعه ان انا انشانه فجعلناهم اذكارا فجعلناهم اذكارا غربا اترابا غربا اترابا لأصحاب اليمين لاصحاب اليمين سله من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الكافرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وَحَنِيمٍ إِذَا هُمْ وَامٍ وَظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ ظِلٍّ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ لَا بَارِدٍ كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوسون وكانوا يقولون أئذا بسنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوسون أوى آباؤنا الاولين والاخرين قل ان ثاني اولين والاخرين لمجموعون الى ميعاد يوم معلوم ميقات يوم معلوم